يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب الضيافه منها تعجيل القرى لقوله فما لبث أن جاء بعجل حنيد ومنها كون القرى من أحسن ما عنده لأنهم ذكروا أن الذي عنده البقر واطيبه لحما ألفتي السمين المنضج ومنها تقريب الطعام إلى الضيف ومنها ملاطفته بالكلام بغاية الرفق، كقوله ألا تأكلون؟ ومعنى قوله نكرهم أي أنكرهم لعدم أكلهم، والعرب تطلق نكر وانكر بمعنى واحد، وقد جمعهما قول الاعشى وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. وروي عن يونس أن أبا عمرو ابن العلاء حدثه أنه صنع هذا البيت وأدخله في شعر الأعشاء والله تعالى أعلم قوله تعالى قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب بين الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة ما قالته امرأة إبراهيم لما بشرت بالولد وهي عجوز ولم يبين هنا ما فعلت عند ذلك ولكنه بين ما فعلت في الذاريات بقوله فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم وقوله في صرة أي ضجة وصيحة وقوله فصكت وجهها أي لطمت قوله تعالى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط لم يبين هنا ما جادل به إبراهيم الملائكة في قوم لوط، ولكنه أشار إليه في العنكبوت بقوله قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجينه وأهله إلّا امرأته الآية فحاصل جداله لهم. أنه يقول إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب فأجابوه عن هذا بقولهم نحن أعلم بمن فيها الآية ونظير ذلك قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آت قوم لوط لا محالة وأنه لا مرد له بينه في مواضع متعددة كقوله في هذه السورة الكريمة فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وقوله في الحجر فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وقوله ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء الآية وقوله ثم دمرنا الآخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وقوله لنرسل عليهم حجارة من طين مسومه عند ربك للمسرفين إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن لوطا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءته رسل ربه من الملائكة حصلت له بسبب مجيئهم مساءة عظيمة ضاق صدره بها وأشار في مواضع متعددة إلى أن سبب مساءته وكونه ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أنه ظن أنهم ضيوف من بني آدم كما ظنه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم فاحشة اللواط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 وقوله في الحجر وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا من ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وقوله يهرعون أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك ومنه قول مهلهل فجاءوا يهرعون وهم أسارا نقودهم على رغم الأنوف وقوله ولا تخزوني أي لا تهينوني ولا تذلوني بانتهاك حرمة ضيفي والاسم منه الخزي بكسر الخاء وإسكان الزاي ومنه قول حسان في عتبه بن أبي وقاص فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعقين وقال بعض العلماء قوله ولا تخزون من الخزاية وهي الخجل والاستحياء من الفضيحة أي لا تفعلوا بضيفي ما يكون سببا في خجلي واستحيائي ومنه قول ذي الرمة يصف ثورا وحشيا تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل حتى إذا دومت في الأرض راجعه كبر ولو شاء نجا نفسه الهرب خزايه أدركته بعد جولته من جانب الحبل مخلوطا بها الغضب يعني أن هذا الثور لو شاء نجا من الكلاب بالهرب ولكنه استحيا وأنف من الهرب فكر راجعا إليها ومنه قول الآخر أجاعلة أم الثوير خزايه علي فراري اللقيت بني عبسي والفعل منه خزي يخزى كرضي يرضى ومنه قول الشاعر من البيضي لا تخزى إذا الريح ألصقت بها مرطها أو زايل الحل يجيدها وقول الآخر وأني لا أخزى إذا قيل مملق سخي وأخزى أي قال بخيل أيها المستمع الكريم سيكون لنا في لقائنا القادم إن شاء الله بقية حديث فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته